بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صادا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لنا خفيا قال رب إني وهنا العظم مني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 قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْءٌ قَالَ رَبِّ جَعَلْ لي آيَةً قَالَ آيَةُكَ أَنْ لَا تُكَلِّمَنَ لَّا سَتَلا ثَلا يَلِي سَوِيَانَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمَحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إلَيْهِمْ أَنْ سَبِحُوا بُكْرَةَ وَعَشِيَةٍ يا يحيى خذ الكتاب لكوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبغوا بوالديه ولم يكن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 شاؤوا ولم أكبغيا قال كذلك قال رب فيه علي هين ولنجعله آيه للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا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 قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقرني عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إنك للرحمن صبما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختها أرمون ما كان أبوك مرأسه وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صفيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت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 وما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا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 شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وقل لم جعلنا نبيا ووهبنا لهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربنا نجيا ووهبنا له منه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 مِن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وتجبين إذا تكل عليهم آيات الرحمن خرُسوا وسجدوا وبكى فخلفا من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولا يقولون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما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 إنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئاً فو ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لمحضرنهم حول جهنم جثياً ثم سيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لا نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإم منكم إلا واردها كان على ربك حتم قضية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 شفاعة إلا من تُخدع دَرَّ اللَّهُمَّ لِعَهْدٍ وَقَالُوا تُخدَرَ اللَّهُمَّ وَلَدَانِ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَامًا تَكَادُ السَّمَاءُ تُيَتَفَضَّلُ مِنْهُ وَتَشْقُقُ الْأَرْضُ وَتَخْرُوْ الجِبَالُ هَذَا انتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا ات الله رحمان عددا لقد احصاه وعدهم عددا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن لدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من ومن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا